إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم من التسجيلات النادرة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد بسم الله الرحمن الرحيم مسلمين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج. حلقة اليوم تتضمن تلاوة ناذرة للقارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد أرسل بها إلى البرنامج المستمع حمد كامل من شبر الخيمة بمحافظة القليوبية سجلت هذه التلاوة في أواخر السبعينيات أخوة اليمن والإسلام نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من صورة آل عمران وقصار الصور للقاري شيخ شعبان عبد العزيز الصياد. It's a man no. سبحان الله لا جریم كذا إخوة اليمن والإسلام استمعنا إلى هذه تلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران وقصار السور تلاها علينا قارئ شيخ شعبان عبد العزيز الصياد وهي من التذيلات النادرة أرسل بها إلى البرنامج المستمع حمد كامل من شبر الخيمة بمحافظة القليوبية سجلت هذه التلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة في أواخر السبينيات أخوة اليمان والإسلام ونحن دائما تنتظر تسجيلاتكم النادرة على العنوان التالي القاهرة كورنيش النين القرآن الكريم برنامج من التسجيلات النادرة أو الاتصال بتليفون رقم 57 تسع وخمسين تلاثة تسع حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من التسجيلات النابرة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد.